طيب أحسنتم أنواع الاسم نعم أحسنتم أبنيه معرب والمعرب ينقسم إلى منصرف وممنوع من الصرف أحسنتم فما هو الممنوع من الصرف هو الاسم المعرب الفاقد للتنوين والجرب الكسرة الاسم المعرب الفاقد للتنوين والجر بالكسره فما هو سبب منعني من الصرف وعدم تنوينه وجره بالكسره نعم شميه بالبعد في وجود علتين فرعيتين او عله تقوم مقام العلتين فما هي العلل الفرعيه في الفعل مع عند الصح نعم الاشتقاق وعند الافاده فإن الفعل مشتق من, من المصدر ضرب مشتق من الضرب وقام مشتق من القيام جلس من الجلوس فهو إذن فرع من أصله وهكذا الإفادة فإنه لا يفيد إلا ب اسم بعده لا بد أن يجتمع معه اسم حتى يفيد وعلى الاسم الراجع إلى المعنى ما هي؟ كم عددها 5 6 ما ادري من اجل هذا انا غلطت بس ايش قلت تقول 6 انا سنتان احسنت اذا سنتان ما هم عالميون وصفيه احسنت والعين اللفظيه والذكريه ست عدن هاتيها نعلم احسنت صيغه منتن الجموع والعدل زياده الفنون والعجمة والتأنيس في غيري أنف والتركيب فالوصفية كم تأخذ من هذه السنة واحدة من ثلاث وهي العادل زادة الفنون وزن الفعل والعالمية تأخذ السنة واحدة من سنة أحسن هاي إذن علا الإسلام غير علا الفعل وإن ما حصل اشابه في مطلق العلتين نافعين ان علتين والشيء لا اشبه الشيء وقوي وجه الشبه اخذ حكمه فلما اشبه الاسم الممنوع من الصرف الفعل اخذ حكم الفعل فمنع مما منع من الفعل التنوين وكذلك الجر بالكسره فان الفعل لا يكسر فهكذا ايضا ان اسم نوعه صفر لا يكسر لا يدخله الكسر وهكذا لا يدخله التنوين كالبعل سواء عندنا مشبه ومشبه به هذا هو حاصل ما تقدم معنا من درسنا السابق قوله ان شبه الفعل الذي استعمله في نسخه اخرى انها لي صحيحا النسخه الجد قام هنا الذين الذي يستغمن عليهم انتقاد عندنا استغله هذا صار لكن يستغمن عليهم انتقاد لما لا ننتجع على خصوص تشبيه الفعل المضارع وخصوص الشبه عام في الفعل المضارع وغير الفعل المضارع يشبه الفعل الذي استغله نستغمنه الفعل الثقيل كما تعلمون ان ذلك هو اعطاء الحركات الخفيفه ولم ينون تنوين ثقيل والكسر الثقيل ان ذلك الفعل اما ان يبنى على السكون او يفتح او يضم وكان مضارعا مضارع ثقيل اعطيا او خفيف اعطي هذه الحركه الثقيله شاهد من هذا ان انه نوعه الصرف وليس التنوين فيه مدخله هذا حكم الممنوع من الصرف ليس للتنوين فيه مدخل ثم بين العله في سبب منعه من التنوين ل شبه الفعل الذي استخدمه فالتنوين ليس له مدخل فيه لانه يشبه الفعل وكما تقدمت القاعده معكم ان الشيء لا يشبه شيء او يشبه اخذ حكمه فلم ينون كما ان الفعل ينون قال رحمه الله مثاله أفعله في الصفاتي كقولهم أحمر في الشيئاتي أي مثال ما لا ينصرف شرع في بيان أمثلته رحمه الله سوى كان الذي يمنع من الصرف من الوصفية والعدل وما عد ذلك من سيئة من العلل أو يمنع من الصرف لأجل العالمية وعله لغضية من السثل التي سيأتي أيضا كذلك مع العالمية أو كان يمنع مصرف لأجر علة تقوم مقام العلتين وهو شرع رحمه الله في بيان أمثلة الممنوع من الصرف بعد ما تقدم من بيان سبب منعه وأن سبب منعه إما سببا أو سببا كما قام سببا فبدأ رحمه الله الممنوع من الصرف والمثال الممنوع من الصرف بما كان على وزن أفعل من الصفات مثال هو أفعله في الصفاته فما كان على افعل في الصفات يمنع من الصرف والمانع له من الصرف وزن الفعل والوصفيه وزن الفعل والوصفيه فما جاء على وزن افعل من الصفات فانه يمنع من الصرف كاحمر وابيض في الشيات هذا في الشيات تبونيه احمر في الشيات وايضا كذلك الصفه يعتمد صفه والالوان لكن نبدا بالصفات نذكر الالوان نبدا بالصفات مثل افضل واحسن واجمل وابخن وازهى واكرم واعلم كل هذه ممنوع من الصرف لانها صفات سواء كان جاءت الصفات او جاءت اشياء الى الالوان جاءت صفات او جاءت اشياء الى الالوان ما دام انه على وزن افعل فهو ممنوع من الصرف سواء في اشياء او الالوان احمر واصفر واخضر وابيض الى احملها او في الصفات كافضل واجمل واطحن الى هنا فهو يمنع من صرفه والمانع له من الصرف الوصفيه وزن الفعل حتى الذي على ما يقال بالاشيات هو يعتبر وصفا مرط برجل احمر مرط برجل ابيض مرط برجل ابيض منك فهو في الاشيات وهو صفه كما تعلمون فالحاصل من هذا أن ما جاء على أفعل في الصفات يمنع من الصرف كقولهم أحمر في الشيات أي في الألوان فهو يعتبر صفة أحمر لكن هذا لون من الألوان الشيات أي الألوان فهو يظن به الصفات يعتبر فهذا ما جاء في الشيات أحمر وكذلك أبيض وما سمعت وما جاء في غيرهما مثل أفضل وأحسن وأجمل إلى آخر ما أشرنا إليه آنفا والمانع له من الصرف ما كان على أفعل في الصفات الوصفيه وزن الفعل <تصفيق> قال الله فحيوا باحسن منها او ردوها ما هو الشاهد باحسن ما هو المانعهم صرف ما عنه دخلت عليه الباء لا نجر بالفتحه نعم احسنت الوصفيه وزن الفعل نعم عندما انيس الله باعلم بالشاكرين ونعم أحسن الشاهد أعلم ما منوع من الصرف والمانع له مصرف الوصفية والزن ألف عين أحسن وانت يا عبد الرحمن هي أكبر من أختها الشاهد هي أكبر من أختها أكبر نعم ما منوع من الصرف والمانع له مصرف روسي وزن فعل سند نظام الكلم يقل اكبر من اختها وهاتنا ايضا بالنصب او اشد ذكرا هذا كلها اسماء ممنوعه من الصرف جاءت في القران اعلم واكبر واشد والمانع لها من الصرف الوصفيه ووزن الفعل هذا الاول ما جاء في اصغر مثال الممنوع من الصرف مثال افعل ومما جاء بالصفات ايضا ممنوع من الصرف الوصفيه ومسئاته من الوزن قال او جاء في الوزن مثال اسف او جاء في الوزن مثال سكرى مثال سيقول او جاء في الوزن مثال سكرى او وزن دنيا او مثال ذكرى وهذا ايضا النوع الثاني من القسم الاول وهم جعل وزن فعل مثلث الفاء وهو بالصفات ايضا وهو في الصفات يمنع من الصرف في الوصفية ووزن الفعل أيضا مثاله أو جاء في الوزن مثاله سكرة فهذا النوع الثاني من القسم الأول وهو ما كان وصفا وهو ما جعل وزن فعل مثلث الفاء سواء كان فعل أو فعل أو فعل فلذلك نوع لامزن رحمه الله مثاله سكرة ودنيا ومثاله ذكرة كل ذلك يشير إلى هذا الذي أشرت إليه آنف أن ما كان على وزن فعلة أو فعلة أو فعلة أصففات يمنع من الصرف يمنع من الصرف والمانع له من الصرف هو ما يذكر لك يكون آنف تأنيف المقصورة لا وزن فعلة ألف التأنيث المقصورة وهو صفة يعتبر وألف التأنيث المقصورة تكتفي بنفسها يكون مانع لهم من الصرف ألف التأنيث سكرة ودنيا وذكرة وجرحة وحبلة ورضوة اسم جبل وقد يكون هذا المقصور معرفة مقصور بالألف وقد يكون لكرة وقد يكون وصفا وقد يكون غير وصف فإذا ليس الوصف يوزن في عدل لا وإنما المانع له من الصرف هو ألف التأنيث المقصورة وهي أوصاف هذه سكرة التي ذكرها يعتبر وصف لكن دنيا وذكرى ما هو من الأوصاف فإذا ليس المقصود ما ذهب دهني إليه وإنما يكون المانع له من الصرف هو هذه الألف المقصورة وانه المقصوره تكتفي بنفسها لا تحتاج الى اخرى تكتفي بنفسها ومن جاء على هذا الوزن قلنا مثلث الفاء فعلى وفعل وفعل, وفعل وكلهم ممنوع من الصرف لان انتهنيز المقصوره وامثلتها سكره ودنيا وذكرى ورضوى وجرحى وحبلى هذه كلها ممنوعه من الصرف كل ما رايته كذلك ممنعهم من الصرف والمانع لهم من الصرف الف التانيث المقصوره قال <تصفيق> الله وقلوبهم شتى فترى القوم فيها سرعا وامرهم شورى ان في ذلك لذكرا قل هذه اسم منوع منع من الصرف المانع لهم من الصرف الف التانيث المقصوره هذا مثال ثاني للممنوع من الصرف مثال اخر للممنوع من الصرف وهو من النوع الثاني لا من النوع الأول الذي يختفي بعلا واحده الذي يختفي بعلا واحده هذا المثال من النوع الثاني هو مرت بالأوساط هنا لا فيكون هذا المثال من النوع الثاني الذي هو عنده نوعان ممنوع المصفر يحتاج العلتين يحتاج العلπά واحده هذا ما يحتاج العلتين أو ما يحتاج العلπά يختفي بعلا واحده وهي الأول تريت المقصودة فالمثال الأول أفعل هذا من الأيء من الأمثلة مما يحتاج العلتين وعندما يقتل العل 선배 فيكون المثال الاول ما يحتاج لعنتين والمثال الثاني ما يكتفي عندنا واحده وهي الف تانث وسيتم معكم ايضا ايش سيتم معكم صيغه منتهى الجموع هذا نيشان يكتفيان بعله واحده الف التانث المقصوره والف التانث ايضا الممدوده سيتاتي فهذا يكون من النوع الثاني لا من النوع الاول الذي تقدم مثال واحد منه افعل في الصفات هذا من النوع الثاني الذي يكتفي بعله واحده وهو ما فيه الف تانث مقصوره او ممدوده وكذلك ايضا ما جاء على صيغه منتهى الجموع فانه يكتفي بعله واحده وهو من القسم الثاني لان الممنوع من الصرف اسمان ما يحتاج لعلتين او ما يكتفي بعله واحده طين فهذا الذي فيه الف تانث المقصوره ما وزنه الذي فيه الف تانث المقصوره ما وزنه يكون على فعل مثلث الفاء فعل وفعن وفعل احسندا وان انسى اشار في الذي ذكر المصنف فيها هذا الشيء سكر فعل دنيا فعلا وذكر فعله, فعلة. كلهم ممنوع من الصرف <تصفيق> قال رحمه الله او وزني او وزني فعलाना الذي مؤنثه فعلا سكرانا فاخذ ما انفته اي انفه وخذ ما انفته اي انفه وهذا ايضا نوع من انواع الممنوع من الصرف وهو ما جعل وزن فعلان بفتح اوله فقط ما جعل وزن فعلان بفتح اوله في الصفات وما جعل وزن فعلان في الصفات ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف الوصفيه يكون اسم ابتداني اصله الف والنون الزائدتين المانع له من الصرف المصيه وزياده الالف والنون فهذا يكون الذي في الصفات على فعالان فقط بخلاف ما جاء في العاميه فانه ياتي على فعلان على فعلان على فعلان عمران وكذلك ايضا عثمان وايضا ايش بلده عمران وعثمان وايضا ابان ان الابن هو في خلاف في صرف جوز هل هذا نريد بس على فعلان يكون في وجه واحد احطان احطان على فعلا فما كان وصف العلميه سياتي انه لا يكون على فعلا فقط بفتح الفاء بل يكون على فعلان احطان ويكون على بعلان عثمان ويكون على فعلان عمران هذا في علميه لكن بل هو في زياده من الفنون في الصفات لا يكون ان على فعلا فان جاء على فعلان الصرف مررت برجل عريان مررت برجل عريان هذا معلف على فعلان هذا على فعلان وان كان في الصفات وان كان وصلا من اوصاف لكنه يشترط ان يكون على فعلان فان جاء على فعلان يصرف وهكذا ايضا يشترط فيه ان تكون الوصفيه متاصله فيه متاصله فيه وليس القارئه عليه اممكن يعني منتقله من شيء وانما هي متعصره في اصله أصل وصف وليس اصله شيئا اخر ثم نقيل الوصف الى الوصفيه فهذا يسرع في هذه الحاله ونيقون نوعا من الصفه مثل صفوان هو في الاصل اسم من حجر املس صفوان كما ذكره الله في التاو في البقره هو في الاصل صفوان هذا اسم الحجر الاملس ثم نقل واستعمل وصفا ووصف به القلب الغاسي وصف به القلب الغاسي وقال هذا قلب صفوان هذا قلب صفوان أي قلب غاسي ما يبقى عليه خير ما في خير كل الخير يذهب منه يذهب منه كالحجر أملس فهذا لا يكون ممنوعا منصف لأن الوصف غير متأصل فيه فهو أصله إيش إسم الحجر الأملس ثم ننقلونه للوصفيه فوصفوا به القلوب القاسيه فقالوا هذا قلب صفوان هذا قلب مصطوان اي قاس فهذا يسرى ولا يمنع من الصف لان يشترط في الاسم الذي على فعلان ان تكون الوصفيه فيه متاصله متاصله فان كانت وصفيه غير متاصله انما نقلت ليه اصله يستعمل لشيء ثم صار يستعمل وصفا كصفوان فهذا يسرى ولا يق ممنوع من الصرف من يسرى مثل اصل ينحرف الاصل اصل وهكذا ايضا ان شرط فيه ان يكون مؤنثه على فعلى او وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخدم انفه فهذا شرط اخر ناب ان يكون مؤنثه على وزن فعلى لا يكون على وزن فعلانه فإن كان فإعلان فإعلان شيطان شيطانه هذا يصرف ولا يبقى ممنوع من الصرف ومثل ندمان ندمانه من المنادمة فإنه يصرف إذا كان من المنادمة لا من الندم المنادمة هي المجلسة على الشراب يقال ندمان نادمته أي جلسته على الشراب أما إذا كان من الندم والتحسر على ما فات هذا يمنع من الصرف لانه مؤنثه نجمه امراه النجمه ورجل ندمان لانه حس يعني تهسر على ما ايش على ما فاته هذا مؤنثه ندم لكن ندمان ندمانه الذي هو من مجالس على ايش على الشراب يقال ندمته اي ينسى على الشراب فهذا يصف لانه مؤنثه ندمانه فتقول مررت برجل ندمان مررت برجل ندمان هذا رجل ندمان لانه كما سمعت من المنادمه المجرسه عن السر واما من الندم فيمنع من السر وهكذا مثل سرحان وسرحانه رجل سرحان ورجل سن سرحان امراه سرحانه فهذا يسرح ومن جاء عن فعلان فعلانه محصود محصود الحمد لله انه محصود نعرف ان هذا ما يمنع من ان يسرح وغيره يكون ممنوعا من الصرف حصره ابن مالك رحمه الله في ثنتين أو في ثني عشر لفظا تراجع إن شاء الله الخضري تجده هناك في ثني عشر لفظا حصره ابن مالك ما جاء فعلان فعلانا وصار مصروفا فيراجع إن شاء الله الشموني الثالث ثانين وثلاثين ومئتين وأيضا الخضري إلا جريد يرجع إلى هذا الثاني أربع وخمسين في باب المنوع من الصرف هذان الآن عندنا او هذه ثلاثه شروط الشرط الاول ان يكون فعلا على هذا الوزن على وزن فعلان ما كان فيه الف نون زائده من الصفات اشترط فيه ان يكون على فعلان فخرج فعلان فانه يسرى فانه يسرى عريان وايضا فعلان موجده يسرى واكمل الشرط الثاني ان يكون ان تكون وصفيه في ايش متاصله غير طائعه متأصلة فإن طرأت عليه الوصفية أصله كذا ثم طرأت عليه الوصفية مثل صفوان أصل الحجر الأملس ثم نقل إلى قلب القاسم إلى الشيء أن القلب القاسم قاله قلب صفوان أي قاسم هذا يصره لأن الوصفية متأصلة فيه الشرط الثالث أن يكون مؤنث على فعل أن يكون مؤنثه على فعل سكران سكرى. عطشان عطشا غضبان غضبا والمرأة غضبه يقول غضبان نحب وتقول المرأة عطشى المرأة عطشان على لغتنا نحن نقول المرأة عطشانه ليست ثانيه ما يقال المرأة عطشانه يقال المرأة عطشى والمرأة سكره وكذلك المرأة غضبه مر غضبه وبنو اسد التزمون به غضبان سكران هي لغه العرب لغه العرب التزمون فيه كل هذا الذي وقعنا فعلانا ويلتزمون لكن لغه مشهوره ان هذا الممنوع من الصرف الذي على فعلان مؤنثه يكون على ايش على فعلى واذا كان مؤنث على فعلان فهو يصرف او يمنع من الصرف يصرف هذا الذي جاء مؤنثه فعلان فعلان محصور او غير محصور محصور ذكره المالك رحمه الله وحصر حصره قبل سده هذا في الاشموني وزاد بعض على بعض من الفاظ التي ذكرها المالك هي يسير فراجعوا من يريد تضبط ما جعل فعलाना يرفض خلاص وما عدا فهو فعل فعلا ما عدا فعلا فعنانه فهو فعلا فعلا قايل هذه الالفاظ المحصوره فالحاصل يا اخوان ان الممنوع من الصرف الذي اخذنا اليوم اخذنا ثلاث اشياء ما جاء على وزن افعل في الصفات مثل احمر في الشيات واخضر في الشيات وابيض في الشيات او في غير الشيات مثل افضل واجمل وأكرم إلى أخذ ذلك هذا في غير الشياء أي شيء مقصد في الشياء كل أصاف الألوان ما جاء في الشياء أي في الألوان فما كان على أفعل وهو صفة سواء كان في الشياء أو في غير الشياء فإنه يمنع من الصرف كل ما رأيت على أفعل وهو صفة تمنعه من الصرف هذا الأصف طين الشيء الثالي الذي أخذناه وهو من ما يختفي بعلا واحدة ما كان فيه الف التانيث مقصوره كانت اهو ممدوده والذي فيه الالف المقصوره وزنه اما فعلى او فعلى او ايش او فعله كله يمنع من الصرف والمانع له وجود الف التانيث المقصوره سكره دنيا ذكرى حبله جرحى سواء كان وصفا او غير وصف سواء كان مفردا او غير مفرد جرحى جمع حبله مفرط طيب والشيء الثاني الذي اخذناه ويمنع من الصرف ايضا بوجود علتين فرعيتين هو ما جعل فعلان في الصفات ما جعل فعلان في الصفات فيشترط فيه فتح فائه فان ضمت فاؤه فانه يسرى يصرف عريان يسرى والشيء الثاني ايضا الشرط الاخر فيه ان تكون الوصفيه فيه متصنه فان كانت قائله صرف صفوان اصله الحي بالامله مشتقين وصفا اين هذا قلب صفوان والشرط الثالث ان يكون مؤنثه على فعله مؤنثه على فعله غضبان غضبه سكران سكره عطشان عطشه فان كان على فعله مؤنثه صرفه والذي جاء مؤنثه فعلا محصوره وغير محصور محصور ارسلهم ممانعه كما ترى لانكم مشهوني في فضلي هذا ان شاء الله نكتفي به وهو درس سهل من النيصرف ما هو صعب وانما بس الذي هو صعب العلل هذه ما, ما سمعتم انهم يعدلونه بهذا تعريف المبادئ ايش هذا معنى هذا يعني ما هو الممنوع من الصرف هو الاسم بعد ان يصرف لوجود علتين فرعيتين احداهما ترجع للمعنى والاخرى ترجع للنحو ينصدم قال ترجعن المعنى ترجعن لفظ وان ايش هذا اللي ترجع المعنى في الصر هذه ولا ترجع لفظ وما ما نعل الى اخر كل احتاج الطالب البادئ هذا فينصدم بهذا فلذلك البادي في الاجروميه ما يتنويه بهذا وانما يقال الممنوع من الصرف ما فيه ما رايت على افعل هذا ممنوع من الصرف هاك يعطي مقدمات ما رايت على فعلان حتى لا تعطيه الشروط فهو الاصل ممنوع ياخذ حتى تحترس الاصليه انه ممنوع من الصرف تقول له اصله وما كان مؤنث على فعلة أو ما تقول له بعنى ما كان مؤنث شير بس فقط للأوزان مثل سكرة مثل دنيا مثل ذكرة هذا تمنعه من الصرف عشارات للأوزان أما تقول له وزن كذا ربما يستشكل هذا فتعطيه مقدمة تعطيه مقدمة ثم إذا رأيته يفهم طلب يختلفون زده قليلا فهذا أحسن لكن الذي قد درس الأجرمية فيسفل عليه ويريد معرفة هذه الأشياء ويريد معرفة مثل هذه الامور نستمر من عن الكتب الاخرى فاخذنا ثلاثه ابيات تتعلق بالمنوع من الصرف ومن الكثير من الناس اخوان ينصرف ما يبقى ممنوع من الصرف يا الصرف في اداران ممنوع وصرف وصرفه وما بقيه الدرس وهذا خطا اصبر اذا امتدع اذا نمش البيت هذاك الذي يكرره بعضهم عند ان اذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزه الى ما تستطيع قال إنه يتأخر الناس قليلاً لأن البسط يتأخر وكل يوم متأخر لأننا اليوم على خلاف العادة وكل يوم متأخر أنا ولكن اليوم عندنا ضيوف هكذا وقلنا إن شاء الله نعجل لن ندرك الأخير إنه سينشوف إلى هم